بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وفجمت طب لعنكي درسي سينا تبرتاجر لتفسير سورة بقرة بيا الرأي رب نلافسه آية شنتمي أفض الراجل قبن رب انكي آية شنتمي أفض الرتي وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قَالَ مُوسَى ذَبَّذُهُمُ تُتَتَئِي يَعْنِي بِمُحَمَّدٍ وَيَتَنَبَّأُ اللَّهِ لقومه توت إساتين إنكم ظلمتم اسم ميتني جرتني اسم ميتني جرتن أنفسكم لبوك إسان باتخاذكم العجلة مرغو قبر ما تاسفت شوخنا مرغو قبر الإسان لبوك إسان ميتني عذاب ربي تيهستني تنين جرتن فتوبوا dda ila baariikum gara xaalilika keessani rabbi isin uumetti ta badddaa dili guddaa ha ganagaka hojjatan kanarraakul kullaawaa. Paqtululu am fusakum akkaataan ittiin taubtan faqtululu am puzakum rubbuuteessan ajjeessa garin keessan gari jeessa jachu namni mujrimaa ka mirguo كَمُؤْمِنًا كَمِرْغُونْ غَبَّرِنْ وَاللَّهُ دَانَ كَمُؤْمِنًا كَمِرْغُونْ غَبَّرِنْ سُنِي وَرَمِرْبُو غَبَّرِي أَجَّسُ دَانَ تَوْبَتَا وَرَمُجْرِمَا سَنِدِّي لَلَبَنُودَانِي جِچُو لَعَلَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْكُمْ رَبِّ إِنْ تَوْبَا إِثْنِ رَأْقِ قَبُلُنِي كَجِيلَمَا إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ توبان مَذِيبِ الرَّاقِبَ لَ رَحْمَتَ اللَّهُ قَدَ عَذَر رَبِّكَ وَتَعَالَى طَايِسِ الْحَجَّةِ وَيِسْنَ أَجَاي سَاجِلَ دِمْتَن رَبِّ إِنَّ الرَّاقِبَ لَيَجُودَ جَرِّ سُنِي مِرْغُ قَبَرَنِي نَبِيَّ اللَّهِ مُوسَى وَيَتَدِيبِ إِسَانِ لُلَيْ تَوْبَا قَتِ الرَّاقِبَ لَ رَبِّ نِتِّ مَسْنِي مَالِ واللولاء كنان ربنا الأنتوبة إساني الراجي بلاه والللن والفتني من المراسة والذيبسني إرجعنا ربين كلاه نبي الله موسى ربنا الأنت لورسني الراعي بلاه توبة إساني الراجي بلاه كورا وإذا قلتم يا موسى وإذا جت يا موسى لن ربنا الآن نعمة إسان الرجر إرغا إساني يادا تشيسي بودا جللنا إساني بفبراتهم كإسان قبلا نوهماتهم جرا أكت إسان أجج ربي إساني تقوسا قولا كفرني ربي اتماع سياد لك والجين يرون نبي الله مصوى غاري اتهم تل ربي سن كفر يدان دب أنجتشو إنسان. بوجين إنسانين سني. بوجي فقّاتار أو من يكستكأتا هنجروجي. خناف يا بني إسرائيليو. يا دت دامي ويتنبيج الله موسى أنجتن. لنؤمن لك ست إن أمنو إركم وما كهن بجوهم سنو. حتى نرى الله جهرا تن هجر بن إجان أجر رتي ين. ذب مكة نوجينها سن dayan haganu agar si fitutti jiran rabbi nu arki rabbi nabi isanit nabi garu rabbi ulana male Faaqadad kossaa qatu تنظرون. tanguruun Gaggabdoon isin qabatte hala isi laaltan garin kesan gariie. Summaad jenalla labadhaabaadtu isaan qabateet. Sunni saaariqaada gaggabdoo gubde isaan lafaan dooitu taa ebed dibbi قريبا تتوان قبطة لا لن تقني دعا تقني لا لن تتوان لن تتواني دعا تتواني توري قسجة انسو رمت جرن قسجة نما ترباته ما جداني ورس ور رب نصورة اعراف كيس ست نبي الله موسى نما ترباته ما فلته بلما كينا بروه جديتن دباته جرس ربنا الآن نبي الله موسى والجن دماني ويتئسان جبلا يوقع تورسينا ورسينا غيان رب ثم له لك ولن دبتكنا عجلنيتن مرمان امنو دمين نبي الله موسى رب جنها سهره في جنان اسماء لا علمال انقلوا استغتنا عجلا اجرة رب انو الان نبي الله موسى ربي انو قد يا موسى نارقون انت اندهمو gereni ithi me gyara khana sa'iqadan fi'e odo karin isani gari laalu ya chubba ka tokkudum ne wallala do anje chukune akkamale wa annabatin namatuk kasidura du'a juriwa gatti atille ka tante duu he duyo beite ba'e kana rabbina alani akka tallani akkas isan go reje <تصفيق> ثم بعثناكم من بعد موتكم ارغكنا اسن كافنه من بعد موتكم ارغ اسن جوتني بوده حل قمتك وغياتك و ارغؤولني ايسان كاث ربن كينا سبحانه وتعالى لعلكم تشكرون أكس غلط ربي في غلطة نيفي نعمة ربي تدوتني سنكاس تنرد غلطة غلطة نيفي غلطة غلطة نيفي ربي غلطة نيفي نبي الله موسى ربي قالت يا ربي فتدي من في ما الجليب يتقلان لو شئت أهلكتهم من قبل وإيايا كان درد لعلكم نفتوا برباده إما نفتها يا ربي كي أجرين ربيكنان ربي نلاه نتوتثنا تك تك كان كاسيف جتقو ودوكون أربكون القاء كون أربكون القاء كثة القاتف جتقو ربيكن كن ما لي فرع ها إسار ربي جلته جنتني في ربي نججس نكاز خناف نطي شريعة النكيسات نم نجنا ملافها دعائي رسول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور جديتني ندعي كار تجن مسلمه ربيك يا تذوت دو دو دوتي حر ابن الله دو اجرمه دو يربني دواتك قول اجين له حفن نجرا دواتك قوان تاتي دعاي ترى رسول ربي نور سيذن اللهم يا ربيك يا الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور جلجت دورا وظللنا عليكم الغمامة وظللنا إثن الرت قادسي السنة الغمامة دوم الساج لرب إنك دوم الرت قادسي السنة وأنزلنا عليكم إثن الرت المن والسلوى مَنِّي فِي سَلْوِي مَنِّنْ كُنِي مَالْ يُوجِدَ مِ وَانِ سَانْيَا تَلْ وَانَ كَفُونِي كَجِرُ سَلْوَانًا مَوْ وَانَ كَدَائِمَ كَجِرُ نَمْنُهُنْ دِنُويُ حَلْقَن رَفْوَيْتَ كَوْ بَلَدُ رَتِّ وَانَ كَفُونِتِي وَانَ كَدَائِمَ بَالَا مَرَكْهِسْتِي فَرَدْ بِلَأ نِسَانِ كَاهِ أَرْغَا مُؤْنِي بَانْ وَنَمَرْتِي ko ni fidai maka baga dum wa ya ani hammaratani ulde biu ko fa wan nisan in kamani dalgani gamagana wali gadi akasitti raha isan go fide kanma wajjinu ga namni rabbitti yo kafaru rabbi sahere enuma kafara manni fi salwa o do rabbibusu akasitti rabbi isaniti kafarani كلوا من طيبات ما رزقناكم وانغارين تئسنه بوفن الراء وما ظلمون نمين إسان ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لبوا مؤفيمين الملئ ربي أكثقروا فيسا دي ذنيتنين يا ربي كان نرى كاسي ديمني دلقنا أجرا لفقت النفا أكثت لفا وانبك tabata nanyachu barban na idne katinachu ndande no gerani rabbina lana sanilla isanir rafu de arsinte ne taara asmatida batti darsi duftun hagalitide